لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ح م د ل ل ا ع ا ل ن ا للعلوم ر ح م م الاسلاميه د ي ي ن إ ك ولياك نعبد ت ع ي ن اهدنا ص ر ط ا ل س ت ق Thank <laughs> you. n、no. e 「私の手を سبحان الله ع موسوعه ا ا ل ن ا ل ا ل س ا ل م ل ا ل و م الاسلاميه الحسنى يسبح في السماوات